احكي لي بالاعباء يا بيتي لاحزان همشا هديت بسمار يا بيتي لاحزان لما نجت أمي الحسن شي ويصوب جميعها يا بيتي نكدك بالحزن عنها وكسير ضلعها یا هدیت بزمار یا بیت الاحزان جیت لیک محني الظهر و بشیب سكوت ضیعت جدمي الهضم و ايه العذاب انا قلع خبر و بعيوني موت داري عجزت أخلاع لباب كل العتب واللوم لو قالعي باب ما صاوبت تلقوم صدرهم إلى طياب أنا اسمعت ضقي الظلع يوم الرجيس دفاعها يا بيت ذك بالحزن عنها وكسير ظلي عها هنشاهديت بسمار يا بيأتي الأحزان احتيلي بالأعبار يا بيأتي الأحزان هنشاهديت بسمار يا بيأتي الأحزان لما نجد أمي الحسن شي ويصب دمعه يا بيتي نجدك بالحزن عنها وكسير ضلعها هشا هديت بالسما يا بيتي لا حزان بالله يا بيتي الحزين قل فاطمة تقعد تنوحني الكسور الكسور الكسور هناك أريد مني البتي أعملي عيان هناك أريد أن أحفري العمري قبور أسمع صد الجدران ينقي البتيها وبما اسمعي الأذايان نبرأت حشيها آهي الهجر فنجار يحز سباحتي وقطاعها يا بيت نشدك بالحزن عنها وكسير ظليعها همشاهديت بسمار يا بيت يا اعباء يا بيتي لاحزان همشاه هديت بسمار يا بيتي لاحزان لقد اجت امي الحسن وی صوب دمیعه یا بیت نشدک بالحزن الحزن عنها وکسر ظلیعه هم شاهدیت بسمار یا بیت لحظه فرقتها و فرقت فرقتها و فرقت الحياة جسمي عايش وانا ديفنة القلوب بالقنو تذكير هواب وقت الصلاة ايد وحدة ترفع ودمعي يصوب نمشي وتيه للعين انا وصالتي كويس هي وعد حياتي ضاع العمر هي العمر تشفي الحزين في يا يبي تنيش تكبي الحزن عنها وكسير ضلعها حمشاه بسمار يا بيت الاحزان يا يا يا تشيلي بالعبا الاحزان هو كثير ضيق في فاضل مقدم